اي يا زهرام المصايب اي يا زهرى جرحي ما اقدر من مصابك اجاوبك ارداويك بدمع عيني واناادي الي بعد الابويه مو محسره اي يا زهرام المصايب اي جرح ما اقدر من مصابك اجبره اردا وسيك بدمع عيني وانادي يلقى بادي الابغى هم محشره ادرج الرحج ما تجبرن هالمدامع وادر قلبك يستعرب مصابه جمره صابت شد جدد براضي الغادرية وادري بعد حسين ما شيفت المسار وادري بعد حسين ما شفت المسار كربلة ما الكسرت من, من حسين ضل عين تردضي ضلوع يا زهراء خيول عشرة دم اللي ينزف من اشتراه ينزف فيب طف كربلا من فيضنا احرار ينزف فيب طف فيضنا في احرار كربلا من كسرة مني حسين ضل عال تردضي ضلوعي زحراء خيول عشرين مدم اللي نزف من اشتراقه ينزف بطف كربلاء فيضنا احرا ينزف بطف كربلاء والله اكبر وام نار شبت بويچ يا زهره وام نار شبت بويچ يا زهره تشتعل بخ يا مبلمه تشتعل بخيامه فليما اخك اي يا زغر م المصايب اي يا زغرا اي يا زغر م المصايب اي يا زغرا جرحي ما اقدر من مصايبك اجبره ارداسي بدمع عيني ونادي يلقضت بعد الأبو بيه مو محسره أدري جرحك ما تجبره هالمدامي وادري قلبك يستعر بمصابة جمرا مصابة الجدد, الجدد براضي الغاضرية مصابة الجدد براضي الغاضرية وادري بعد حسين ما شفت المسر وادري بعد حسين ما عشفت كربل من كسرت من حسين ضلعين ترد ضد لعايا زهراء خيو العشرة كربل من كسرت من حسين ضلعين ترد ضد لعايا زهراء خيو العشرة اما دم اللي نزف من اجتراه ينزف بطف كربلاء العين فاضنا احرا ومنار الشبت بابك يا زغرى ومنار الشبت بابك يا زغرى تشتعل بخيام ابو اليمامه الخضراء ومنار الشبت بابك يا زغرى تشتعل بخيام ابو اليمامه محسنيك آه يا الحزين انذبح في الغدر يا لا يقضي من فعايل العالميه حرم لصا وبمسما وخلت مو بدال الله يا زغره صاحب الجي فدني صاحب الجي فدني محسنك آه يا الحزين الذباح في الغادر يا لا كلب يقضي من فعايه الومى حرملاص وبسبم وخلى دم مشريعه هذا عبد الله يا زغره صاحب الجيب في صاحب الجيب شنها البت ولا استعبرت وصاحت كيف فيني الم مصاب الجرح يطفكر بلا القلب يشيع ما رحم متزلزله ومتلوعه الحال العقيل والحرب ما لها حام ولا ولي ولا كافل بغلد ولا كافل بغلد واللي جرى حصل ما يحصل بكل الامم قام الصقيفت جمعت وخط مصاب ابن القلم بنت النبي والي النبي بنت النبي واهل النبي بيد الاعدت مصيبة كربلة بغى المدى معتجر دم بغى المدى وچنها البتو ولست عبرت وصاحت يكف فيني ألي وصاب الجر طف القلب يشيع ما رحم متزلزلة ومتلوعة الحال العقيلة والحرب ما لها حام ولا ولي ولا كافلوا بغلتزم ولا كافلوا واللي جرى اللي حصل ما يحصلي بكل الامام قوم السقي فاتجمعت وخط المصايبنا القلم بنت النبي وعال النبي بنت النبي وعال النبي بيد الاعام مصيبة كربلة وعظة مصيبة بيغ المدامع تجرد بيغ المدامع